كي هو واللي انساكن ساه اللي هو كي هو واللي انساكن ساه انساهي قلبي اللي هو هو افضل مرعي واللي انساه انساه ولا تسأل فيه في اللي هواك هو افضل هو مرعي افضل واللي انساه انساه ولا تسأل فيه في أنا تسال يا قلبي وانت يا ما ياما ياما علينا و في عيه لو فاتت ساعة وحنا قدامنا ساعات سيبك يا قلبي كفاية عذاب وكفايه ظلمي من الأحباب سيبك يا وكفى يا ظلمي من الأحباب جدت هوك وإنسى شقك وأحبس بوجاك وإضحى أم عينيك مهما شكك ولا بكك حتلاقي من يبكي عليك سكن قلبي اللي يا هواج و اللي ساكن سام انساه قلبي يا قلبي رو وقتاح والدنيا ترو والدنيا ترو وتعال نروح سوا في بلاد الشوق يا قلبي والدنيا تروح والدنيا تروح تعال نروح سواح في بلاد الشوق في بلاد هناك حنصدي اللي احنا بنتمنى ونسيب للعمر صحايب وصيبنا معاه ونشوف تمال عن حبك يوم قبل الدموع ما تحوش النوم ونشوف تمال عن حبك يوم قبل الدموع ما تحوش النوم جدت هواك ساشاك واحبس بكاك ويرحم عينيك مهما شكيت ولا بكيت حتلاقي مني بكي عليك واللي ينساك ينساك ينساك يا قلبي